أم يريد الله أي يهدهُ يشح صادِهُإسلام أم يريد الله أن ظِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ أَنِّي وَلِأَن يَظِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلٰلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلٰلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لقوم يذك ولفصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام وَيَوْمَ يَحْصُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَيَوْمَ يَحْصُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا لَنَا مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لَنَا مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بِمَا كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل من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 قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا أَيُّهُمْ شَهِدَ عَلَى أَنفُسِهِ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ غَرَّتْهُمُ ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ذلك ان لم يكن غافلون